11. بسم الله الرحمن الرحيم 12. ألف لام ميم 13. تلك آيات الكتاب الحكيم 14. هدى ورحمة للمحسنين 15. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون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 كُلِذَا بًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ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 وَفِي صَالِحٍ فِي عَامَيْنِ أَنشُكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَوْصُومُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ آنَبَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ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 وَإِنَّ مِنْ عَزْمِ الْغُمُورِ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَقْصِدِ فِي مَشْرِكَ وَارْدُبْ مِنْ صَوْتِكَ إن انكر الاصوات لصوت الحميد المترون ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعما ظاهره وباطنه ومن الناس من في الله بغير علم ولا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 111. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة المثقا 112. وإلى الله عاقبة الأمور 113. ومن كفر فلا يحذنك كفر 114. إلينا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 الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والارض ان الله 124. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم 125. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجَ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَأَنَّ ان الله بما تعملون خبير ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه باطل وان الله هو العليم الكبير الم تر ان الفلك تجري في البحر بنعمه الله ليريكم من اياته إِ فِي ذَلِكَ لآياتاتِكُل صَبَّّار مِن شَكُ وَإذاَا غَشْيَهِم مَوْجُم كَبُّ لَ لِدَعَووا اللهَّهَمْ خصينَ لَهُّينَ فَلَمَّا نَجهُ فَلَمَّا نَجهُ إلىلَىبَرِّْ فَمِنهُم مقتصد وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ مُخْتَالٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ اخْشَوْا يَوْمًا وَخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ ح وَدز الن وَالد شَيْ إِ وَعدَم اللههِ حق فَلاَا تَغغَّكُم الحياتةُ الدُّيا وَلَا يغُوًا وَكُم بِاللهِ غَ ان الله عند مي الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ابد تموت ان الله عليم خبير